بسم الله الرحمن الرحيم ولعادي يأتي فجر حلليات قد حل فمنير في صبح فأثرن به نقعا فمسكن به جمعا تنثيل سالن ربّه للكون وإنّه